إن فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفْتِلاَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِلْعُلِّ الَّذِي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 وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار كوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 يؤل للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بايات الله بثمنا قليلا اولائ وهم عند ربهم ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا ايها الذين امنوا اصبروا وَقَدْ تَمَّ وَالْعَنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ